أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدِ الله فلا مضل له من يدلل فلا حادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويخبر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فوزا, فوزا عظيما أما بعد إن أستقل حديث كتاب الله فخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار محترم سلمان لار أَفَلْجَوْزُ Sonra ise sizə Allah'dan qorxmağı, təqvalı olmağı, Allah'ın ipindən möhkəm yapışmağı tövsiy edirəm, nəsih edirəm. Aziz misalmanlar, Hafız İbn Həzər Əl-Heysəmi -Əl belə buyurmuştur. Bil ki, büyük alimlerden bir grup Balaca günah, küçük günah sözlerini işletmemişler. Onlar bütün günahları büyük görmüşler, bütün günahlara büyük demişler. İnşallah bu barada derslerimiz olacak. Hala değil, burada deyandıraq.